إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا وَاسْمِرْ عَلَانَا قُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَ لَهُو وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غَصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا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 وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا تكسر منه وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة وأقرض الله قرضا حسنا